Qadıtcılna el-Ayatı l-Qaumi yâlemûn, vâhu al-Lazî anşâkûn min nefsî waḥidetî fâmustakrûm fâmustâdâg. Qadıtcılna el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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه.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 بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم